في سماء الإبداع والتميز, والتميز يحلق بكم موقع معن إلى الله معن إلى الله إلى الله إلى الله ليعانق السحاب وينتقي لكم من لآلئه هذه المادة هذه المادة سَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا, أشراطها فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَ اتهم ذكرائهم، فهل يوم يرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فقد جاء أشراتها، فأن لهم إذا جاءتهم ذكرائهم، اقتربت الساعة وانشق القمر. سلسلة صحيح حشراب سار سلسلة صحيح حشراب سار لفظير السير سبب السبب الدقيق اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وهم في غفلة من تحية الإسلام القالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله عليه قدير رب العرش العظيم كما جمعنا في هذه القاعة في الطيبة معنى إلى الله أن يجمعنا في جنانه مع نبيه بارك الله فيك يا رخ ناصر بإذن الله سنكمل ما بدانا مسوارنا منذ سواءين مضى سلسلة أشراب الساعة الصغرى ثم ننتقل بعدها إلى أشراب الساعة الكبرى وأنا أعتبر عن الأسبوع الذي مضى الجمعة التي مضت وذلك بحكم السفر خارج المملكة لكن بإذن الله سنكمل هذه الليلة ما وصلنا أو وقفنا عليه من أشراط الساعة وقبل أن نبدأ نعيد ما ذكرناه في الجزء الأول أن العلماء قسموا الأشراط الساعة من حيث ظهورها إلى ثلاث أقسام أشراط ظهرت وانقضت من قبلنا وأشراط ظهرت ولا تزال تتتابع باستمرار وهناك أيضا أشراط لم تظهر بعد ونسأل الله العفو والعافية والنجاح وأن نكون ممن يتمسكون بالدين أبدأ بسم الله مستعينا ضاغم به مدبرا معينا والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا نحمده سبحانه ونشكره ومن مساوي عملنا نستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قرأ وبعد فإني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبودا سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمد من جاء بالبينات والهدى فنسأله ذو الجلال والإكرام أن يغفر لنا ويتقبل منا وأي جري على لساننا القول الحق المبين ونسأله أيضا أن يجعل أنفاسنا من شهيقها وزفيرها حمدا وتكبيرا وتحليلا وشكرا الصوت مسموع يا إخوان يا خوات حين توقفنا عند الفتنة السابعة وهي فتنة مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عشفان رضي الله عنه ففي هذه اللحظة والفتنة كانت تسمى هي فتنة اختراق الأمة أو النقطة الظلماء التي اقترقت فيها الأمة، وهي من أول الفتن وأعظمها في تاريخ الإسلام. تلك الفتنة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم هي مقتل ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكانت على يد طائفة من دعاة الشر. وماتبأها من فرقة المسلمين وكثرة كما يقول القيل والقال والاقتتال كان بين كان بين فئتين مسلمتين فسيل الدماء الطاهرة من كلا الفرائ الفريقيين المتخاصمين وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن وقوع هذا الأمر دليل وعلامة من علامات قرب الساعة ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقدل فئتان عظيمتان من المسلمين فتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة كما ذكر هذا برواية البخاري وقد وصف الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الفتنة وسمها أو وصفها بوصف أنها تمود موج البحر فموج البحر يأخذك بإجبار ويعود بك بإجبار دون أن تسيطر على نفسك فكان وصف عمر رضي الله عنه بليغا وأيضا في حديث حليف بن اليمن رضي الله عنه أنه قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة فقلت أنا أحفظه كما قال قال هات إنك لجريء وكيف قال قلت سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاله يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال عمر ليس هذا أريد إنما أريد التي تموج كموج البحر قال قلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال فيكسر الباب أو يفتح قال قلت بل يكسر قال ذلك أحرى ألا يغلق أبدا سبحان الله إن المتأمل والواقف أمام هذه الكلمات يجد أن في زماننا هذا من يبحث أو أن يغطي أموره من الفتن التي يقع بها بأن يكفرها أنه إذا أصابته فتنة أو سقط بها وجب عليه تكفيرها إذا علمها بالصيام كما قال أو بالصدقة أو الصلاة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا الذي أريده فإننا تعجب في زماننا هذا أننا أننا نقف عند هذا الأمر، وهو الأمر بالمعروف أنه عن المنكر، ونخشى أن نتناصح بيننا أو البعض يقول مالي وماله، وأقول له. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإن صدقنا فأني أحب لكل إنسان مؤمن أن لا يدخل النار لذلك وجب علي كما أحب لنفسي أن لا أدخل النار لا أحبه لغيري فإن وجدت منه خطأ ناصحته وبينت له خطأ والأمر يطول في هذا الحديث ولكن أردت أن أعقب عليه لأننا نرى في هذا الزمان كثيراً من الأخوان والأخوات يخشون أن ينصحون أو أن ينصحوا ويبينوا الخطأ والصواب. وفي رواية لمسلم قال. بإكمال الحديث الذي ذار بين عمر بن الخطاب وحديث بن اليمان عندما قال له بينك وبينه بابا مغلقا يوشك وأن يكسر قال عمر اكسر لا أبالك لو أنه فتح لعله كان يعود قال لا بل يكسر وحدثته أن ذلك الباب وذل يقتل أو يموت وفي الصحيحة أيضا من حديث أبي موسى الأشعير رضي الله عنه قال قرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة فذكر ذاك الحديث بطوله كله إلى أن وصل فجاء عثمان فقلت كما أنت حتى استأذن له فقال النبي صلى الله عليه وسلم أؤذن له وبشره بالجنة ولكن قال لك معها بلاء نصيب فقد صبر عثمان رضي الله عنه عندما تحقق موعود النبي صلى الله عليه وسلم له من البلاء وقد نهى الصحابة عن قتال الخارجين عليه وذلك كي لا يراق دم من أجله رضي الله عنه خشية وخوف على دماء المسلمين فبهذا. تصديقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم وقتل عثمان بن عثار رضي الله عنه على أيدي فئة منحرفة كما ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم تلك الفئة التي لها أطماع سياسية ودينية ودنيوية وكانت في قيادة زعيم المصريين الغافقي بن حرب أي تحاصر الخليفة الراشد في داره فترة طويلة ثم تسوروا الدار وأحرقوا الباب وكل ذلك والخليفة المفترى عليه يقسم على أبناء الصحابة أن لا يلقوا صيوفهم ولا يداتنه عنه سبحانه فتلك اللحظة هجم المنحرفون على الخليفة وكان من من ضربه الغافقي بن حرب ضربه بحديدة وكان رضي الله عنه يقرأ القرآن فكانت قتله في الثامن عشر ذي للحجة عام الخامس والثلاثون من الهجرة وبعد مقتل بن رضي الله عنه اتجه المسلمون واختاروا علي النادي طالبا رضي الله عنه ليكون أميرا لهم ولكنه لم يقبل وأحبى أن يكون وزيرا من أن يكون أميرا ولكن أذوا الصحابة وأصروا عليه للخلاص من المأزق الذي وقعوا فيه فما كان منه إلا القبول وتحمل المسؤولية في غمرات هذه الفتنة العظيمة خشية أن يتسلط المرتدون والمنحرفون على المدينة لكن في تلك اللحظة اختلطت الأمور على المسلمين مما أدى إلى اعتزال بعض الصحابة ولم يبايع بعضهم وفي تلك اللحظة كان أو كانت الشام بإمرة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فلم يبايعه لأنه يريد الاستقرار أو استقرار الوضع في تلك اللحظة اختلفت الآرات وتباينت وظهرت الاجتهادات بالأخذ بالثأر أو أخذ ثأر رثمان رضي الله عنه وإقامة الحدود على القتل المتمردين ففي تلك اللحظة استبدأ الخلاف في الرأي ووقع ما لم يكن بالحسبان فجرت المعارك بين الطرفين المسلمين المتخاصمين وكانت مقتلة عظيمة، فهذه تلك المقتلة التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بداية الفتنة وعلامة من علامات قرب الساعة، فخرجت علينا الفتنة الشاملة. وهي ما تسمى بموقعة الجمل فهي فتنة عظيمة فكانت بعد مقتل الخليفة المفترى عليه عثمان بن عرفان رضي الله عنه فكانت موقع موقعة الجمل بين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين أم المؤمنين عاشية بنت الصديق وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين دائما عندما نناقش أو نتحدث عن موقعة الجمل يجب علينا أن نعرف أولا أو إذا قرأنا سمعنا يجب علينا أن نعرف أولا أن هؤلاء صحابة لهم الاجتهادات وهم بشر يخطئون ويصيبون وليسوا بمعصومين ولكن للجسائس بينهم وبعد المسافات بينهم هو ما سبب ذلك من موقع كجمل فإن علي رضي الله عنه عندما رفض أن, ال... رفض أن يبايع أميراً للمسلمين أي أن يوابقاً أن يكون أميراً للمسلمين في سطح تلك الأمور المختلطة ولكنه تحت رقق منهم أو من معظم الصحابة لم يجد بداً إلا والقبول لأنها كانت حكثة عظيمة لكن في تلك اللحظة كان من با... من, من بايع طلحة والزبير رضي الله عنهما بعد أن جرى بينهما حديث وبين أم المؤمنين عائسة رضي الله عنها بشأن مقتل عثمان رضي الله عنه توجهوا إلى البصرة وطلبوا من الإمام علي رضي الله عنه أن يسلم لهم قتلة عثمان فلم يجيبهم لذلك ولحكمة عند الإمام علي وهي حكمة الله سبحانه وتعالى ليختبر بها الأمة في تلك اللحظة والأمة من بعدها فبعد الحديث مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ورفضوا الإمام علي تسليم قتلة عثمان ولم يجوهم على ذلك لأنه كان ينتظر من أولياء أثمان رضي الله عنه التحكم إليه لأنه يريد أن يتثبت إذا ثبت على أحد بعينه أنه من القتلة الذين قتلوا اقتص منه ولكنهم اختلفوا بسبب ذلك وتباينت الآراء والاجتهادات في طريقة الأخذ بالمدرمين القتلى وإقامة الفدود عليهم كل يدلو بدلوه ولكن التوصل إلى عملية الصلح في تلك اللحظة كانت وشيكة فكان تفاوت من القاتل، ولكن كان الصلح بينهم على إقامة الحدود عليهم، فأنشب الحرب بين الطائفتين المؤمنتين. هم هؤلاء المرتدون على عثمان رضي الله عنه. هم الذين تسببوا بذلك. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهج السنة أن عائشة رضي الله عنها لم تخرج للقتال، وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين، وليس كما قال لعنهم الله الراضة. أن أم المؤمنين عشرة رضي الله عنها هي سبب الفتنة وهي خرجت للقتال لا والله الذي لا إله إلا هو فقد نفي ذلك عنها فما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين فإنها ظنت أن في خروجها مصلح للمسلمين فهي بشر كأي بشر ولكن تبين بعد ذلك لها أن لو أنها تركت الخروج كان أولى بحقها ولكن خروجها هي حكمة من عند الله سبحانه وتعالى ولله في ذلك حكمة قوية منها وأولها وأنا ما أقول عليها أنها اختبار للأمة ليبين الله ليتبين من الذي يثبت ومن الذي يأخذ الحق ومن الذي يتمشى مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتمسك بالمحجة البيضاء التي ليلها كنهارها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزوق عنها إلا هلك من تركها فكانت رضي الله عنها إذ خروجها أو تذكرت خروجها تبكي رضي الله عنها حتى يبكل خمارها من الدم لما فألت وكل السابقين ندموا من الصحابة على ما دخلوا فيه من القتال كطلحة والزبير رب الله عنهما وعلي ولم يكن له قصلا في قتال ولكن وقع بغير اختيار وهو اختيار الله سبحانه وتعالى ولكن قصدهم كان المصالحة ويريدون قتل عثمان كما يقول علي رضي الله عنه والله ما قتلت عثمان ولا ما على قتله وهو الصادق البار فخشي القتل أن يتفق علي معهم على إمساق القتلة فحملوا على عسكر طلحة والزبير وظن طلحة والزبير أن عليا حمل عليهم فحملوا دفاعا عن أنفسهم وظن علي أنهم حملوا عليه فحمل دفاعا عن نفسه فكل منهما ظن أنه آخر يقتله فبتلك اللحظة وقعت الفتنة وكانت بغير اختيار بل بشك وظن تداخل بينهم الشيطان وكانت تلك اللحظة عائشة رضي الله عنها راكبة على ذلولها أو ركبها فهي لا قاتلت ولا أمرت بقتال كما قال الرافضة معيهم من الله ما يستحقون فنجد حصول وقتال بين الطرفين لم يكن في الحسبان وأيضا يجب أن نذكر أنه لم يكن يريده أحدهما أن يقتل المسلم أخيه لكنه كان بسبب أهل الأهواء الخائفين من إقامة حد الله عليهم فافتعلوا الحرب وحرضوا على القتال فكان يرسل رسلهم ليشهوا بالفتن ويشهروا المقالات او الاقاويل الكاذبة الى ان وقعت تلك الفتنة كما كان يشير اليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تقوم مستعى حتى تقتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة من المسلمين ودعواهما واحدة هي الصلح والإصلاح ولكن الواقع كانت فاجعة أليمة وذهب بها ضحيتها عدد كبير من المسلمين ولم تكن بين أعداء لعدداء كما يصوره المؤرخون الكذابون الراثبة ولكن كان بين إخوة مسلمون أو قع الشيطان بينهم ومن نستفيده من هذه الواقعة أن نحذر الحذر كل الحذر من أهل الأهواء والبدع والمنافقين المنتسبين للإسلام واحيرهم مسلم، وباطنهم نفاق، وباطنهم حقد، وهم وبالأخص أذكرهم هم الرافضة إذ لا هم لهم إلا الحصول على المآرب الدنيئة والأغراض الهدامة لبت الفرق بين المؤمنين لأن أعمامهم وأباؤهم وأثاؤهم التي يرضعون منها هم اليهود والنصارى الحاقدين على الإسلام ويقول الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ثم تلت بعد تلك الواقعة أو ال... الواقع الموقع الأولى خرجت مباشرة فتنة تسمى موقعة صفين فهي الفتنة التاسعة من أشراب الساعة وهي من الفتن العظيمة المؤلمة التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم فهي الحرب المشهورة التي سميت صفين، فكانت طائفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطائفة معاوية بن سفيان رضي الله عنه رضي الله عنهما وأسكنهما فسيح جناته وأيضا أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي ذكرناه لذا قم ساعة حتى تقذت فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة فملخص هذه الفتنة أن الخليفة الراشدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسل إلى معاوية نبي سفيان عامل الشام يطلب منه البيعة وكانت الأخبار وصلت إلى الشام بأن عددا من الصحابة لم يعطوا البيعة وأن علي لم يستطع أن يقبض على زمام الأمر وإقامة الحدود على قتلة عثمان الذين لا يزالون يتحكمون في أمر المدينة وأنه كما حصل وحمل إليهم قبيص عثمان المملوء بالجمع وعلي أصابع زوجه نائلة مقطعة فهذا مما جعل معاوية يتريث بإرسال إبيعه فهؤلاء الدسائس كانوا يلعبون بالأقوال ويحرفونها بين الفئتين ويكذبون على علي ويكذبون على محاوية ثم واصلت إليهم أخبار جديدة بأن عددا من الصعابة قرد من مكة إلى البصرة معارضين للخليفة وعلى رأسهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وطلحه والزبير فقد استغلوا خروج عائشة بأن يكبروا الموضوع ويضعون الأكاذيف فكان من علي إلا أن ينتظر ولكن خلال الانتظار حدثت أحداث كبيرة لم تكن في الحزبان منها وقوع معركة الجمل فكل هذا جعل عامل الشام معاوية رضي الله عنه يجتهد بمزيد من التريث والانتظار ولكن في الطرف المقابل لم يكن يروق لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بتأخير البيعة فأرسل إليه يعزله عن ولاية الشام ويولي مكانه سهل بن حنيف الذي رد من حدود بلاد الشام فتوالت الرسل بين الطرفين تظهر حجة كل منهما واجتهاده ولكن لم تأدي تلك الرسل الى نتيجة وعليم معاوية بحركة جيش العراق فعداء جند الشام والتقى الفريقين في صفين، واقام الطرفان عدة ايام يتلقون على الماء ويسعى بعضهم على بعض او ربما يسمرون معا دون قكال واخيرا وقعت الواقعة ووقع القتال ولكن كان عبارة عن مناوشات بسيطة استمرت مدة شهر وهو شهر ذو الحجة وبعد أن انقضى ذاك الشهر وبإهلال شهر المحرم توقف القتل وتصافو لعلهم يتصالحون فكفر يعني السفراء بين الفريقين ولكن دون جدوى فقد أصر كل على رأيه وموقفه ثم كان ولا بد إلا من القتال فعادوا إلى التناوش بعضهم إلى بعض فامتد ذلك إلى النصف الأول من شهر صفر من عام 37 هجرة ولما رأى الطرفان أن التأخير لا يفيد وأنه لا بد منه حملتنا تنهي ذاك النزاع، فلتحم الفريقان بقتال عنيف استمر ثلاثة أيام قتل فيه من الفريقين عدد كبير، وظهرت وظهرت علامات الهزيمة على جيش الشام ورفعت المصاح وتوقف القتال. والجميع ينتظر بارقة أمل للصلح فكتبت صحيفة التحكيم واجتمع الحكمان بدومة الجندل ولكنهما لم يتفقا على شيء فتفرقا غير اتفاق ففي هذه الأثناء انحازت جماعة من جيش العراق إلى مدينة سمى حروراء ففي هذه الفتنة ظهرت مباشرة فئة هي موجودة وما تزال موجودة إلى الآن هم ظهور الخوارج هذه الفتنة العاشرة من أشراط الساعة فهي سلسلة من الفتنة ورد بعضها فكان ظهور الخوارج من أوائل الفتن وعظمها أثر في فرقة المسلمين واختلافهم فهم الذين خرجوا عن طاعة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد مسألة التحكيم بينه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بعد انتهاء معركة صفين وانحيازهم إلى قرية قريب الكوفة التي ذكرناها وهي حرورة فكان من أبرز أذكارهم الضالة قولهم بانحراف عثمان بن عفان رضي الله عنه في آخر خلافته حرف الله عقولهم وكانت لهم أذكار ضالة أنهم يكفرون المرتكبة الكثيرة إن لم يتب عنها واستباحتهم لدماء الذين يخالفونهم من المسلمين سبحان الله يستمحون دماء من يخالفهم من المسلمين ويدعون الكفر طلقين سبحان الله فأحدث في الإسلام دمارا وبلاء عظيما وكانوا يدعون العلم ويجدون أنفسهم بالعبادة كان منهم أو من هؤلاء الذين كرم النبي صلى الله عليه وسلم ذو الخويسرة فهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الخوارج قال النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج قوم في آخر الزمان ودفاء الأسنان أي أنهم شباب لم يكبروا حتى يعرفوا الحق من الباطل. سفهاء الأحلام أي فيهم خفة في العقل وكثرة الجهل يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يتجاوز إيمانهم حناظرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إِنَّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَانَةِ فهذا في رواية البخاري في استبانة المرثدين باب قتل الخوارج وأيضا عن أبي سعيد القدرير رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتخذ القوي صراخ الذي قلنا عنه فهو وهو رجل من بني كميم فقال يا رسول الله اعدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذلم أعدل أنا أو كما قال في الرواية ويلك ومن يعدل إذلم أعدل فقال عمر بن الخطاب الذي كان سريعا في استلال سيفه وإخراجه من غمده رضي الله عنه ائذن اللي فيه وأضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وزاد في رواية يقرؤون القرآن لا يجاوز تراطيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من رمية آياتهم رجل أسود إحدى عضلي مثل البضعة تدردر أي كأنها قطعة كأن يده بالمعنى الأصح ليس بها عظم كجلدة أو قطعة لحم متدلية أو مثل حلمة الثدي وفي رواية وآية ذلك أن فيهم ردلا له عبد ليس له ذراع على عبده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض هذا في وصفه وقد قال فيهم الحافظ ابن حجر رضي الله عنه أو رحمه الله عظم البلاء بهم وتوسعوا في معتقدهم الفاسد فأطلوا رجم المحسن وقطعوا يد السارق من الإبط وأوجبوا الصلاة على الحافظ وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن ضلال الخوارج أنهم كانوا يقتلون من اجتازهم من المسلمين كما ذكرنا أنهم يتركون الكفرة والمشركين فقد حدث أن مر بهم الصحابي الجليل عبد الله بن خباب بن العرط رضي الله عنه ومعه زوجته فقتلوه وبقروا بطن زوجته عن ولدها ولما علم بذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ما فعلوه رضي الله عنه سألهم أم من قتله فقالوا كلنا قتله فتجهز رضي الله عنه لقتالهم والتق بهم في موقعة النهروان المشهورة فهزمهم شر وحزيمة فمن كبار هؤلاء الخوارج هما ستة الأزارقة والنجدات والصفرية والعجاردة والأباضية والتعالب والباقون قروع لهم ينحدرون تحت الأبايدة الموجودون ولكن ما نأسف إليه في هذا الزمان الذي نحن فيه أن نجد اليوم من يجدد لهم أفكارهم. في الكلفئة الضالة المندثرة ويعيد مأساة الخوارج وخاصة في المسألة التي انتشرت كثيرا في هذا الزمان هي مسألة التكفير فنسأل الله التقوى فيجب علينا أن نتذكر دائما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لأخيه يا كافر فقد داء بها أحدهما اللهم أصمنا من هذه الفتنة اللهم أبعدنا عنها ومن أشراط الساعة الصغرى خروج الدجالين الكذابين أدعياء النبوة ففي الأحاديث وروايات أنهما سبع أنهم 27 وعشرون او قريب الثلاثون ومنهم ثلاثه نساء سمعنا انها خرجت واحدة سجاحه فاخرجت الدجالين الكذابين من امارات الساعة واشراطها فهم يدعون النبوه ويسيرون الفتن فقد أخبر النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم بأن عدد هؤلاء الدجالين يقارب الثلاثون أو يقارب أسفل الثلاثين وحددهم ببعض الأحاديث فقال في بعض الأحاديث بسبعة وعشرين فعن أبي هريرة رضي الله عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتقموا الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان ليكونوا بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة وحتى يبعثوا الدجالون كذابون قريبون من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله إلى آخر الحديث في صحيح قاري في استبانة المرتدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة والمراد بالبعث وهو عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يبعث ليس الإرسال المقارن بالنبوة يجب علينا أن نفرق ليس المقارب بالنبوة بل هو كقول الله سبحانه وتعالى ألم تر أن رسل الشياطين على الكافرين؟ هل الشياطين رسل؟ أليس المراد كل من ادعى نبوه مطلقاً، فإنهم لا يحقون يا رب. فأنحديث بن اليمام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنه قال في أمتي كذابون دجالون سبعة وعشرون منهم أربعة نسوا أسفنا قد ثلاثة نسو قبل قليل لكنهما أربعة وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي هذا بإسناده صحيح لروايته الإمام أحمد في مجمع الزوائد وأيضاً صحيح الصيف الألباني في الرواية الحديثة ابن اليمن. أنا ذكرت قبل قليل أن ثلاثة نسوة ولكن في هنا منهم أربعة نسوة ولا الصحيح فقط. سنذكر الذين خرجوا بأسمائهم ونتوقف بعد ذلك لنكمل بإذن الله الجمعة القادمة. إن أحيانا الله وجعلنا من الأحياء فقد ظهر في عصر الصحابة المعروف مسلمة الكذاب وقد كثرت أتباعه وعظم شره إلا إلى أن عانى الله الصحابة رضوان الله عليهم بالقضاء عليه في أحد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في معركة اليمامة وأيضا الأسود العنسي الذي ظهر في اليمن ودع النبوة وقتله أيضا الصحابة ثم بعد ذلك تلاه طليحة بن خيلد ولكن هذا تاب ورجع الإسلام والمرأة التي خرجت سجاح الكاهنة التي تزوجها مسيلمة لكنها عادت بعد ذلك في عصر التابعين ولا في عصر الصحابة هؤلاء الذين خرجوا ثلاثة ومعهم من تلك المرأة لكن في عصر التابعين المختار الثقافي يدعي النبوة وأيضا خرج بعضه بعد ذلك المرزع عباس في إيران ودعا النبوة أن هو كان ذلك في الثالث والثلاثون ومئتان وألف للهجرة وتوفير في فلسطين ثم خرج في السودان محمود محمد قاها، وهذا اتبعه كثير وأظلهم وأعدل ولا يستبعد أن يخرج دجالون آخرون هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يخرج آخرهم وهو الدجال الكبير الأعور نعوذ بالله من فتنته الأعور الدجال ففي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في فطفته يوم وقسبة الشمس على عهده وأنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج سلاثون كذابا آخرهم الأعور الكذاب وهذا من الفتن العظيمة التي سنقرها لاحقا نقف عند الفتنة الثاني عشر وضع الأحاديث المكتوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن الله سوف نتطرق لهذه الوضع إلا هذا الشرق من شرق الساعة ولكن سيكون حديثنا بمحاضرة بسيطة أو كلمة بسيطة عن الأحاديث المكتوبة وكيف أنها انتشرت بيننا وفي زماننا ونحن لا نعلم سوف نتحدث عن البلاك الفبائر البعض سيتعجب ويقول لماذا تسميه فلاك كبار سوف نبين ذلك فإنه كان مصيبة على باقي التقنية بخروج كثيرا من أمور الدردشة والرسائل المباشرة وسهولة الوصول إليها ومن ضمنها وضع الأحاديث المكدوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قالوا العلماء أن من كتب أو رسل أو قرأ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتثبت يخشى أن يكون ممن من كاتبين ذاك الحديث المكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله سنتطرق إليه أسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم ذو الجلال والإكرام أن يغفر لنا ذنوبنا ويرحمنا ويتوفقنا مسلمين نسأله بعظمته وقوته وقدرته فهو الحي القيوم الأول الآخر الظاهر المؤمن السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر القدوس الفرد الصمد يا رب يا رب يا رب أن يكون آخرك أعننا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والغفران وأن يجعلنا من ويتفنا ويلحقنا في الصالحين ويجعل أنفاسنا من شهيقها وزفيرها حمدا وشكرا وتهليلا وتكبيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مطلقة غير مقيدة